الحديث الرابع والعشرون لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي رواه البخاري ومسلم وفي رواية إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش رواه البخاري ومسلم هذا الحديث يتضمن سعه رحمة الله ويدل على عظمة الله وكثرت فضله في حلمه قبل انتقامه وعفوه قبل عقوبته وذكر الكتاب تأكيد بالغ في معناه لأن ما زاد تأكيده يثبت في كتاب يعني ما دلاله إثبات الله لهذا في الكتاب تأكيد عليه وإلا الله حفيظ لا ينسى شيئا كتب ولا ما كتب الله لا ينسى شيئا لكن لما يكتبه دليل على مكانة هذا وقدر هذا وأهمية هذا وأنه مؤكد عنده ولذلك كتبه هو غني عن الكتاب سبحانه يحفظ حفيظ بلا كتاب فالله كتب وأوجب على نفسه في كتاب شرفه وجعله عنده كتاب جعله عنده على العرش لم يولي عليه ملكا ولا نبيا مرسلا ولم يرضى في مكان خزنه إلا أن, جعله على إلا أن جعله فوق عرشه كتب هذا عنده في كتاب وغضبه لم تكن لتقوم له السماوات والأرض من الذي يقاوم غضب الرب ورحمته غلبت غضبه فدفع العظيم بالعظيم كما قال ابن هبيره في الإفصاح فالله كتب عنده في كتاب فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي قبل أن يخلق الخلق قبل أن يخلق الخلق لما قدر خلقهم وفرغ من التقدير كتب غلبت سبقت ايش تدل على ماذا كثره الرحمه سعة الرحمه عظم الرحمه كما في شرح النووي على مسلم قال الشيخ السنمي رحمه الله وصف رحمته بأن تغلب وتسبق غضبه يدل على فضل رحمته على غضبه من جهه سبقها وغلبتها انتهى فالرحمه والغضب كلاهما من صفات الله لكن الرحمة أوسع وأشمل وأعظم وكلاهما عظيم وكلاهما صفة لله الغضب صفة لله والرحمة صفة لله لكن صفة الرحمة الرحمة أوسع أعم سبحانه وهذا كما قال تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول فتأمل كيف وقعت صفة شديد العقاب بين صفة رحمة قبله وصفة رحمة بعده غافر الذنب قابل التوب شد غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لأن ذي الطول ايش معناها صاحب النعم والمن والخير الكثير المتفضل على عباده هذا يعني ذي الطول فتأمل في أربعة أشياء غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول ثلاثة كلها في الرحمة والتوبة والمن والمن والنعمة واحدة شديد العقاب نبع على هذا المعنى ابن قيم رحمه الله في بداع الفوائد فشدة عقابه وقعت بين رحمتين فسبقت رحمته غضبه وغلبته ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد في سجوده يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أعصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. رواه مسلم شوف لحف لما, كانت لما كان الرضا اعظم من السخط استعاذ بالرضا من السخط ولما كانت المعافاه اعظم من العقوبه استعاذ بالمعافاه من العقوبه كما لو قلت اعوذ برحمتك من غضبك الرحمه اعظم من الغضب كل هذه الصفات لله داله على عظمته والمتامل فيها من المسلمين يقول من قيم القيم تامل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عند العرش نقص الكتاب الذي كتبه عز وجل لما قدر مقادير الخلائق قال وطابق ذلك وبين قوله الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا ينفتح لك باب عظيم من معرفه الرب تبارك وتعالى إلا لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم يعني شغل جهم وكفريات جهم والحرافات مدارس الساركين فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم أرحم الراحمين وهو خير الراحمين الغفور ذو الرحمة ومن رحمته سبحانه أنه أوجب الرحمة على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا على الخلق كما قال كاتب ربكم على نفسه الرحمة وقال ورحمتي وسعت كل شيء ولا يستطيع أحد ان يحجب عن عباده قال الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له فلا مرسل له من بعده ورحمة الله بعباده نوعان رحمة عامة لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم وتصحيح أبدانهم وتسخير المخلوقات لهم وهذه تشمل حتى الكافر قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمه والله قرن هذه الرحمة مع العلم فكل ما بلغه علم الله وعلم الله بلغ كل شيء فقد بلغته رحمته فكما يعلم الكافر يرحم الكافر لكن رحمته للكافر رحمه جسدية بدنية دنيوية ابن عثيمين في شرح الواسطية الرحمة الثانية رحمة خاصة وهذه لا تكون إلا للمؤمنين فيرحمهم في الدنيا بتوفيقهم للهداية ويدافع عنهم وينزل ملائكته من أجلهم ويرزقهم الحياة الطيبة وينعم عليهم بالعلم والفتوحات الإلهية ويرحمهم في الآخرة بمغفرة سيئاتهم ورفع درجاتهم وغفران ذنوبهم ومباعدتهم عن النار وادخالهم جنته وكان بالمؤمنين رحيما فانظر إلى ما في الوجود من آثار رحمته العامة والخاصة أنزل الكتب وأرسل الرسل وأرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم فهدانا به من الضلالة وبصرنا به من العماية وأرشدنا به من الغواية عرفنا اسماءه من رحمته وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا وبرحمته أطلع الشمس والقمر وجعل الليل والنهار وبسط الأرض وجعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات وبرحمته أنشأ السحاب وامطر المطر وأطلع الفواكه والأقوات والمرعى ومن رحمته سخر لنا الخيل والابله والأنعام منقاده للركوب والحمل والأكل والدر وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليترحموا وبين سائر الحيوان حتى ترفع الفرس رجلها أن تصيب ولدها منها بعض هذا الكلام في, العو... في مختصر الصواعق المرسلة لابن قيم رحمه الله نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد